أنت السلام منك السلام النعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام النعم علينا بالسلام منك السلام منك السلام النعم علينا بالسلام أنت الكريم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 وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام كنت السلام كنت السلام